خلاصي تفسيري نامي خلاصي تفسيري نامي دان راوي قورزانا يكورد ما مصطهى ملا عبد الكريمي مدرس قرآني بيروز بدنجي محمد صديق المنشاوي خلان دنوي فضائلوش كوي سورة ما مصطهى بكر حمص صديق خلان دنوي تفسير فاتح شيخ محمد شيخ سميع ما في كوبي کردن و پخش کردن امبر هما پارزراوه بو نعواند راقاندن آراء خلاصي تفسير نامي ابو هريرا رضا و رحمتي خواه لسربي دلي جارك پیغنبر خدا صلات و سلام خواه لسربي لشکيره كي قوري نارد بو شوينك یكا یكا دعوان لده کردن كا چند قرآن لبرا بخوينه جهر پیاوك چند قرآن لبر بو دخويند تا سرهات سرپیا وک کل همویان جهال تربو فرموی پی ای فی تو چید لبره و او او سورتي بقريش فرموی ادي سورتي بقرت لبرها و تو بلع لبرم فرموی دبرو تو فرمان ده اند خاندان کانیان و تو ای پیا قمبری خدا من بوه سورتي بقره فرنبوم ترسام نباده بباشی سپرشی او مبونکریا پیغمبر صلیت و سلامي خویل سب فرموی قرآن فیربن هم خودان بیخنو هم به خلشی ترشی بخوانن چون ک کفیری قرآن دبیو دیخونه و آریه بجدهنن و که هم بانی پرلمیسی کوهای خوشگی دمار بدمر به همو لایک داد روا بلام اوقاصی کفیری دبیو لبری دکاو دخویو قرآن کلا سنجیده ای او و که هم بانی پرلمیسی دمدوراو کوهای لا أبوه هريره رحمتي خويل سربي جرا وتواك بي غنبر سلامي خويل سربي فرميتي مالكانتن مكن بغورستان شيطان هلدلوم علي سورتي بقري تي دد خونديتوا بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خوي مهربانو بخشنتي نعمتي گوروبچوك قالت <تصفيق> لا رمزك لبيني خداو بيغمبري خدادا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدا للمتقين أو قرآنك هاتوا بيغمبر قماني لودا كلاي خداو هاتوا ويشار زاية بأوانك لخدا أترسن الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ما رزقهم ينفقون. كباوريان بخداو بروج قيامته يو. نجشكانيان براس ترواني والرسايب جيدينو. لو رسق <تصفيق> روزيي بيمان لري خوايا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اوانا دستان قربو لوشا رزايي خواب اي داونو كلاس زاي روج قيامة راسكارن ان إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بأجمن أوانيب أوريان بخوا وبيغمبري خانيا يكسان لا ينبيان ترسيني يننيان ترسيني الله على قلوبهم وعلى سمعهم وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ خواب بغزب خواي مورينا و بسر دلو بسر جوشکاكانيان داو بسر چاويان و پرده عنات هيا لقیامتش دا سزايشی گوريان هيا ومن الناس من يقول آمَنَّا بالله وباليوم الْآخِرِ وما هم بمؤمنين. هي قيامة إيمان يُقَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَحْدَعُونَ إِلَّا أَمْفُسَهُمْ وَمَا يَشُونَ أو نفّر لك لق <تصفيق> الخواياو لق الخاون إيمانك كان ده بلا مل في قلوبهم مرضوا فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أمانا نضلي نخوشي نخشى دوره هي خدايش نخش يكزيع تركردون. أمانا بهوي درون يفا قدوره يوا ززين بار أدرين. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أمجورة بن يادمان أقر بيان بلين دو روي مكانو آجاو منينو كافر كان برمكان مسلمان كانوا مبنى هو يخراپا كاري لسرزوی علين قسيوها چون لغل يما اكريت يما كارو كردوما تنها كردنو ناو بين خوش كردنا ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أي مسلماننا ورياب اللي براستي أمان خويان بدكارنو آجوا وانينوا بلامشعور ياننيو نازان بدكاريتشيو خرابيان ليكروا وبشاكو سريع ليتكشوا. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمنا. ناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أجربي بيان بلن ورن أي وك أو خلق <تصفيق> إيمان يعني هنا وإيمان بهنن. ألين أي ماشون وك أو سفيهان إيمانهنن. اَكَذَرَبَن لقوا الذين سَفِيهٌ قالوا بِخُؤَانَ نَزَانَن كَسَفِيهُ نَزَانُ عَقْلُ سُكَن وَاِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا قَالُوا آمَنَّا وإذا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إنا معكم انما نحن مستهزئون اودوا روانك بمسلمان كان اغن الين يما ايمان مان هنا ومسلمنين كايشرون وبلى شيطان كان يانو هرخوين بن الين املكل ايوينو يما هرقالت اكن بمسلمان كان الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون لراستيدا خدا قالته بوانكاتو دريجة بو بو لو أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أوانا كسانك ان قمراهيو سرليش يوابيان بشارزايو خدا ناسي كريو. ماملکه هن هیچ قازان جی نکرد و نایی کاتو شارزانه بون بلای خوا و شارزایش نابن مثلهم که مثلی اللذی استوقد نارا فلمما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم نورهم فلمما اضاءت حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون حالي أم بنيادما دوروانا كلا سرطا بهاتني پیغمبر دم بمجدبونو لپاشان دا پشمان بونوو سودان لهدايتي پیغمبر ورنگرتو بدمشتی علینو بدلشتی کی ترن وك حالي کسی کبیوه آگربکاتا و بوروناكی دورو بريو كا أغرا كرايوو دورو باري روناك كردوا خواي قورا روناك يكيان لاببال لتاريكا يكي وهادا جيان بهالي چاو چاو نبینه. قم بقم بكم من فهم لا يرجعون أمانا كرو لالو كورنو وازلو كمرا يناهنن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 ترسل ارز خو حشردان به سودیان ده به دیمن پوشاکی ایمانیان ده برکردوو لناخې ضلیان وکافرنو دی وی دره وی خویان بفرفي رازاندو تا و لترسی کوشتنو تو شی بون حاليان وک حالي اوانیا لجرباران و رهلیک تاریخ نو تکی پر لتریشقو بروسکیا بنو لنا خو شی دنګي هور تریشقو چخماخی هور بروسکا پنجب خنکیو یانو لمرکو لناو چون بترسن خدا گەمارووی ئەمانی داو و بە هیچ جۆرێ لە غەزەبی ڕزگار نابن البرق تۆڵیان لێ ئەسەنرێتەوە یکدونبڕق يخفف و ئەب ساڵهُم كل ما فيه وإذا ئەو لەنا ئمقوم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير أو أن لكات أم ليزمي بارانو هورهلا يدا لوانه هوربروس كأب شافيا بريو كريان برونا ككات وملير رجاء جرنو ترونو كلي تاريخ كردن لشني خيانا دميا النوى نازانا اگر خواه میلی لیبه ببی بررس کوهورت ریش قش به چاو یعن اباتوا به بیگمان خوا دستی بسر هموش تجداد رواتو تو آنها. آیا این ناس بدو ربکم اللذی خلقکم و اللذین من قبلکم لعلکم تتقون؟ ای آدمی زادکان، بندیی پروردگاری خودتان بکن. أُبَرُدْ قَارِي يَوْ خَلْقِي پيش اي و شي دروست كردوا بلکو خوتان لآزار بپاريزن الَّذِي من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أو پرورتكاري زبي بو کردون برايخو آسماني بو کردون بخيوت بسرسر تانوا یعن ببالخانو لآسمان و آوی بارند و بسرتان آو باو آو برو بوم و رسق روزی بادر کردون که و هاو رو هاو چشن بو خوا دامنین که زور باشش ازانن بیوینه وَإِن كُنتُم فی رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِمْ فَأَتُبْ سُورَةً مِمْ مِثْلِهِ وَدَعُوشُ هَذَا أَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ أجر دولا للراستي أو قرآني نرد معنى تخارب سربندي خمان كمحمد صلى الله عليه وسلم بوتاري آدم زادي أزانا دي أجر وايو آزان تا قەسوەتی لە وێنەی ئەو قورآە بێنن خدا همو لە خوددا کبیاری ئەوانەی شبانکن کە بە یاری دەدەری خۆتانیان ئەزانن ناتوانن اگر اماتان پینکرا کبیقمن پیشتان ناکری ده خوتن لو اگر به پاریزن کسو تمن یکی ادمی زادو او بت بردانیا لدنیا دادیان پرستنو بت مای قازانجن او اگر با کافران احمد کراوا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 وأتوا به متشابهًا ولهم فيها أزوال متحهرة وهم فيها خالدون مجدب دبواني إيمانيا هناو. شاكيان كردوا كالقيمة دبن خاوني باخو باخاتي وها جوكاب بنابيان كلبري كالبري أوباغو بهشتان رسقي كان بو ألين اما او خوار دمنیا که دنیا دبومان این راو آمان خورد چون کرست قان لسریانیه دنیا بو این ری یا خو معنای اویا هر لبهش دا هر جایی خورد نیشان بو اینن کبابینن لخوار دمنی پیش شو کاتو لتا مولز د دا لیک جان ام خوان ایمانانه لبهش دا خیزانی پاک بختو بی خوشیانه او هیش تک او خوشیان لی تک ندا تو حتا حتا یا لو بهش دا دمن نوا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 بيوغمان خدا باكي لوانية بوتيغيان دني ايوا ميشوليك یان لا ميشوليك غورة تريب بكاتا نمونة وحالتان بکات جا اواني باوريان بخدا و پیغمبری خدا هيا بدل باوريان هيا ازانن او نمونه راستو او باز کردنجوانا لاي خدا وحاتوا اوانيش که كافرو بباورن علين او ابي خدا مبستي لم نمونة هنانا وچي خدا بم نمونة هنانا و زور كز قمراء اكا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 آوانی پیمانی خدا هلا وشیان نوا، آو پیمانی خدا لجیانی الرواحه لقلی بستونو، بناردنی پیغمبرانو کتی بکانو، ما پیدانی عقلو، بدروس کردنی آو جهان فراوان دوپاتی کردو توا، آوانی اوی خدا امری کردو براغرت نی ایبرانو، بچیناهین، وکسلای رحمو چاکو خوشبیستی خداو پیغمبرو، بجیو کردنی را راغرت نی آینو خیر اواني خرا بقكنو للريكا الراس لا ادن بقمان اواني ام حاليا بمال ويرانو رنج بخساري هرتو دنيان كيف تتفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون يا ولد حالك داو بچه رویه که و اینکاری بونی خدا اکن کسور ایش زانن ایو لماو پیش ماده کی بیکیان بونو خواکیانی ببرا کردنو. تواییش اتان مرینه. پاش مردنیش زیندوتان تان اکاتوا. دیار اوی بتوانه لنبونه و انسان دروست بکا لپاش نمانیشی چاکتر اتوانه دروستی بکاتوا. انجا پاش او زیندو کردنویا ابرینه و ببردم خدا با حساب و کتاب. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم خدا أو خدايا پاش اوي اوي لنبونا ودرس کرد زویشی درس بو بۆ ژیان و مانەوەتان و بۆ ئەوەی لە پێناوی قازانجی ئەمڕ و سبین نێتان و دنیا و قیامەتتاندا بە کاری بێن و سوودی لێوەربگرن دوایی بڕیخوااستی کردا دروستکردنی ئاسمان و شتەشێن بەرزەکان و حەوت ئاسمانی دروست کرد ئەو خدایە هەمووشت ئەزانێ و لە هەمووی ئاگدارە وائرت ما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 باسی ئەوە بکە کە خوددا فرەرمووی بەفریشتەکان من دەمەوێ لەسەر ڕووی زەوی جێنشینێ بۆ خۆم دروست بکەم کە خاوەنی هێزی زانیاری و ئارەزووی ننفس و ڕققین بێ ئەوانیش ارزیان کرد جۆرە مەخلوقی و هاات بۆ چییەکە لەوێ ئاژاوە بنێتەوە و خراپەکاری بکات و خوێن بڕێژێ لەحاڵێکدا کە ئێمە سوخواز سوستایشتەکەین و تقدیست ئەەکەین زانین خدا لەوەڵامیانە فرەرمووییی أوي من وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، فقال أم بؤوني، بأسمائها. جالبه روا که خدای گوره آدمی حلب جارده بو با جنشینی خوی، ناوی هموشت پیویستکانی فیر کردو تیگه اند. پاشاوا وینی اوشتانی پیشانی فریشتکان و پی فرمون. آده اگر راستکن او شایانی منن یا اگر راستکن دروس کردنی آدمو و آدمیزاد که اما حالیان به بوشانی خوای گوره ناشه، ناوی امشتانم پی قالوا سبحانك لا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ کفریش تکان نابیش تکان نزانو دامان و تیان خدایا تو پاکو بی خوشیو اما هیچ نزانین او نبی کتوفیرت کردوین هر تو خود زنای به تیکو. هر خوت لها خاون حكمتتو هر خوت زاني چي اكيت قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم لكم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 هكذا لدينا نبيته اوه داري عبرنو اوه ايشار نوه هموه بيزانم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين <تصفيق> يا يو كاتب كفرمان من بفريشتكان دا سجد قدر گرتن برن همو گرج سرجدان بود ابلیس نبی. اول فرمانی ایه درچو خویل آدم با جورت رد بو با یکی الکافر بی ایمان کن. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئت وما وكل منها رغدا حيث شئت وما ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين جاوت من بعد ادم خوت حواء هاوسرت لبهشتا داني شنو لهرشي ني ارزوت انليتي برسائي بهشت بخونو هرغيز نزيخي او دارغن ما مكونوا اگرنا دشنريزي استمكارانوا فأذر لهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين باش أو الشيطان خلطان دنيو هل يخليس كان دنو لبرې درګن مکی خوار دانو لو شیا نو ناز نعمتي کړدن چا ایمیش پيمانوتن لبهش درچنو دا بس نخوار زوی سرزوی دوش دوشمنی اندیکتان دبنو زوی آرام گا او شونی جیان دان ابه تا کتی دیاری کراو بتلق من ربي کلمات فتاب علی هو انجا آدم چند کلمه که لخدا و ورگردو که تسر یکای پشیمان بونه و لخدای گوره پارایو اویش نیزاو پاران و پشیمان بونه و کهی پسند کردو لی خوش بو بیا خدا توب ورگرو زور میره بانا قلنا بقوم منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون جاوت من هموتان لبهاش دابص نخوار لباشانده أقر للا منورين ورين مويتان بوهات هركس يبهي ربي او رينما يبكات لباشا روجده نترس ريان تيكاتو نخفتخون واتبخت يا ربنو لوان أبن كخدا ليان رازيا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب <تصفيق> هم فيها خالدون اوانيش ككافروا آية تكاني إيم بدرو دا أنينو باوريان بيناكن اوانها وريو برادري آقري دوزخنو حتى حتى يلا سزادة ابنو تيايا أمين نوا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فارهبون أنجا خدا قسلق بني إسرائيل دا كاتو بيانالي أي بني إسرائيل ياديو نعمتانا بكنا وكرجان دوما بسرتان دا وكأوي كبي غمبران من لخوتان بونار دونو لسزاي فرعون هامان رزقار مان کردنو، قزو، بلوري شلاقمان مان بوناردونو، نعمتي زورمان بسرتان عرشاند، او پيماني لقل من بستان، كبن پرستن بيهن نجي تا منش پيمانو بليني خوم بجيبهنم، هر لمن بترسن، بليني اوان خدا پرستنو بيو کردني بغمبرانو، بليني خداي قوريش بهشتو جياني پر لبختوري باشروجا، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون إيمان باورب كان قرآني صلى الله عليه وسلم هوا قرآني تصديقي أو كتبان أكات غمبراني بيغمبراني إيواني الرعاون يا كم كافر مبن بو قرآنا چونك خوشتان خاون كتبان أو آيتان منك لتوراد دانو نشانكاني محمد باسكن ميان جيزو. ببرتي ما ينقرنا وبماليه كمو نرخيكنا چيزو ببرتيل دياري لخلقنا خوندواري مگورن خوتن قرن خوتان لسزان بباريزنو تنها لمن بترسن ولا تلبس الحق بالباطل وتتم الحق وأنتم تعلمون. أوآم شكاريو راستيانيلاي خداو بيتان جين راون لقل درو تلسي ختان تي مكن راستي لخلكي مشارنوا كخوشتان سور ازانن كام راستو كمدرويا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أو نيشي لسر مسلمانان فرسكرا وبيكن أو زكاتي لسر أوان فرسكرا وبيدا لقل جماعاتيانان نيشبكنو كرنوش بو خدابرن أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تسلون الكتاب أ فلا تعقلون أي زانا كاني بني إسرائيل أو تشون أمركن بخلق كرداري شاق بكن كشي خو تان تان لبيرشة خوي ولا يخوي تورات خوي النوى تورا وشدت أزانا آي هوش يكنا كان ولا كاري خو عقل ناخن كار لمشتان دا وستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين بنيوش کردنو خو گرتنو بردباريو لبير نكردني خدا داواي يارمتي لبكن بوزال بونتان بسر نهامتي وكو سبيجيانتان داو بجبجبوني پيوستيکانتان چون کنیوشو خارج کردنو شکران بجیری پختی رو لخوا کردنو لود کی بندی؟ آم نوش کردنو خارجیش بری خیرانو هلگرتنی لوزی شانی همو کس دانی؟ آوانه نبی کبراستی لخواترسن. آنان یعنون آن هم ملاک ربهم و آن هم ایله أجنا خداي خويانو لبردم أودا حشر أكرين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالم. أي بني إسرائيل. يا دي أو نعمتان بكنوا كمن بيمداون يا دي أو بكنوا. که گورهیم پیدان بسر اهلی جهان دا لچرخی خودان دا پیغمبرانم لیتان حلب جارد بوتان پادشان بودانان کتیبم بو ناردنو لدستیستم کار رزگارم کردن واتقوا يوما لا تجزي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ ينصرون خوتاً روج قيامت با پارزن كروجه كيوهايا کسو دي با کس بريتيل ورنا كيري كببيته هو رس لسزاو يار متي نادرين جا امسخت گیریا همو بوك افرانا اگرنا با اجماع امه شفاعت تو تكردن بورستگار كردني مسلماني تا وان بار هيا وا اذنجيناكم من ال فيلعون يسومونكم سو العذاب يسوءونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم بئر اوب كنوى كتشون كردن لتشنجي دستو بستي فرعون كبه سزاينا بار سزايان ادانو تالاو يان اكرد با دا كمنالكتان لدايك لدا كر بوايا ديان كشتو كج بوايا ديان هشتوا آلم نقبتي و توشي سزابونة دا يان لمرزگار رزقار یان دا يان لهر دوكيان دا تاقي كردنويه كي قوريه للايان خداو بوئيه آخو شكران بجيربن لسر ناز و نعمة و آزادي ياخو گربن لبرباریس و آزاری دجوار که حالك شكر حال که شکر و صبر نشانی برودارانه و اذ فرقنا بکم البحر فان جینا آل فرعون و آنتم تنبول یادیاب کنوا که چند دریای من دولت کردو رجای هاتو و من پیدا کردو یو با سلامتی تیپرن دارودستی فر عونیشمان نقد میآو کردو ببرچاو تان و خنکان. و اذ وعده موسا چهل لیل ثم متخذتموا الجل من بعضی و أنتم ظالمون. یادیو بکنوا کشن وعده چلشومان دا بموس. خوئیتر خان کا بو اوتورا در بگری بلام کا هات بو میقات ما و یک بجی یشتن ایو گیو کرد کرت بخوای خوتان ایو بم کارنا روایہ سٹمتان لخوتان کردو زیانتان لخوتان دا و عفونا عنکم من بعد پاشو کردو و نا لبار عفو مان کردن بہ بگریان و براست رو سپاسی خدا بکن. و اذ آتين موسى الكتاب و الفرقان لعن لكم تهتدون. هر و هایی آب کنوا کپاش و کار ساتان التورات من دابا موسىو لتورات دا اشتي حق راست من لشتي نارو و ناراست جاکر دو. چلا بیرو باورو چلا کردو و گفتارو شتیتر تا ای و آجایی پیدا بکنو. بكون سريج الراس تو تكبكنوا لخراب بدور كونوا. وإذا قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتغوا إلى بارئكم فقتلو أنفسكم. ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم باسي عبكة كموسى وطيب أمتكي أي پيرواني من بيقوماً ايو بحوي پرستني يورككوا ستمتان لخوتان كردو تاوان بربون دلغونا حكتان برشيمان ببنوو بگرينو بولاي خدای خوتان نفس خودان بکوچن بمنع كردني ل آرزوی كرداري کرداری ناروا يعني هر برایتی یکتری بکوچن چون کریوايت کراوا خداي جوره لكفارتي آو تاواندا امري بيکردون یکتر بکوچن یعنی آوان بکوچن کجيرا کيان پرستوا اما با ایوب باشتر لاي خدا خدا توبيل يا قبول كردن خدا زور توبه ورگرو زور مهربان و دهن يا انتم <تصفيق> يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون يا ديوبكن وكوتان بموسى امنا هنين بويكا خدا قصد لكلكا تا بأشكراو باشكراو برورو نبينين ان جالت ولي امدا وانا روايدا تريش قمل خودتان چاو تان لیکتر و بو که امردن؟ تم مبعثناكم من بعد موتكم لعلكم لكم تشکرون لپاشانده به و پارانوی موسا پاش مردن تان زیندوم کردن و بشکم باورتان بهیز ببیو سپاس و ستایشی خدای خودتان به جه بهینن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 کچون لته یدا هورمان کردسې بربرا سری پا و با پیران تا نوا بو د فکر و گزو مان وباراندن کوک هنګوین چی دین بو هر وها په لوري شلا باران بسرتاناو پیمانوتن دای وتن، لو روزه پاکه کبو مان آسان کردون کچی سپاس خدا یا نکردو شکرانه بجیر نبون او سپلیو سپاسنا گوزل ییان زیانی له ایمن بل قبو خواهان خرابوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين <تصفيق> <تصفيق> کل پاش مرد نیموساب بايو شعيبي گنبرمان ود پيتن بلي برانناو بييت المقدسو لبي بفروانيل لهرچي اتاني بخونو، با سرجد و برانناو درگا كيو و سپاسي خدا بكن و بلين خدايا ام كرنوش بردمان با اويه ليمان خوشبيو گناهمان بپاشي انجالي تان خوشبمو پايي انسان باشكن تان كم فبدل الذين ظلموا قَوْلًا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رِجْزًا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون كتش إيميش لتولي أودا لآسمانوا سزاو آزار من نار دسترستم كاركان شنك لسنور فرمان خدا درجوبون فرمودي خدايا قريبوا وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم شربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين يادي أو نعمتيش بكناوا كموسى دواي آوي ليكردين بواقاومكي لو بردبدا كليدا هر تیریک چاوکی اوی خوئی ازانی انجا پيمانوتن د بخونو بخونه و لر خداو بدکاری مکن لسر ارس وا اذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما بِتُ الْأَرْضِ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبَتُمْ مَسْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَظُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْضِلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذلك بما عصوا وكانوا يأتقون. ياد <تصفيق> أوب كنوا كب موسى تانود أي موسى بتنها خوار دمنيك قنيات ناكين لخداي خود دوابك لو يدي الرويني بمان دربكات وكباقلو خيارو سيرو نيسكو و أبشبيوتن أتنبيش دي خرابو آي خوار بغرن لجياتي شتي لو شاقتر بى. أجر أمتن أوى دا پرن خوار واب و مصر بگمان لب چیتن بیه دستن کبه اتر به هوی امکار و رفتار نال بران و دامابیو زبونید را بسر جول کداو خدا غضبی لگرتن چونکه ایمانیا نباعیت کانی خدا نبود پیغمبرانیا بنع حق گشت گناه بر بونو تصدیجیان کردو لسنوری امری خدا دره چون ان الذين امنوا والذين اودوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر مَنْ بِاللَّهِ وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اواني امره بزمان ايمان يعني هناو مسلمان لامتي محمد اواني واختي خوي لسردم عيني خويانا يهودي يعني نصراني يعني صابئون اما نها مويان هجر هر وك بدم ايمان يعني هنا ولدريش هو الراس بونو براستي باوريان بخداو بروش جزا بيو كردوي باشين كردبي وهو قداشتان لای خداي خوياناو نترسيانهايو نخم استيش که آياني اسلام دو آيانا ابي همو مكلفيق ايماني پيبيني چون که آيانا كاني لوو پیش نسخ کردو توا پخته بست اويا چون بهاشتو قداشتی چاکتنها بو پيرواني آياني کی تايبتي نيا بلکو اهل هر آياني لروجو سردمي خوياندا او براستي بو <تصفيق> وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاجْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أي بني إسرائيلة كان يعد يوبكنا وا كَبَيْ مَانم لِيورَ گِرْتِنُو بَلَيْنَ تَنْ دَامِي او ابو كيوي طورم بسرداء برس كردنوا تا پايمانا كتان قبول کردو بياموتن او كتيبو پايمانا ور بگرنو باو حكمانا وان لنا ويا رفتار بكن بالكول آزار روجي سزاب بارزرين ثم توليتم من بعد ذالك فَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ لَبَاشَانْ بِشْتَانْ لِيهَلْكَرْدُ وَرَفْتَارْتَانْ بِنَكَرْدُ جاء اگر زيادة مهرباني خدا نبواه لقلتان اكوتنا زيانوا خدا بمهرباني خويت ليه قراء تا توبتان كردو عفو كردن وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَتَدَوْ منكم في السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ براستي ايوا بوان ازانا كالفرماني خوال لاياندا لروجي شمداو لباتي اوي عبادتي تيدابكن كون بوراو جالتولي او دا فرمان من داو وتمان دبرون بابن ميموني بين الاخ او ابو بونا ميمونو پاش سي شو مردن فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين او عقوبة سزاي مسخمان كرد بندو عبرت بو او امتاني هاو ترخيان بونو او امتاني پاش اوانهاتن هرواها كرد پندو نبندو آموشگاري بو اواني خدا اترسنو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 که موسا با قوم کیود براسی خدا امرتان بیا که گای سر ببرنو پارچه او غا بدن للاشی کر کجرا و کیناو خودن تابیت زمانو قاتلکتان بناو نسب ک قوم کی موسایش لولامی آمداوتین ای موسا او گلتمان بیا کی موسایش فرمی پناه بخودا لوي بب من فامو گلتمان بیاب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 لخداي خود بپاره روتہ بو من روند کاته او گایه چلونہ موسی بيوتن خدا فرمه او گایه پیری کی وهانی لکار کتبیو جوانی شی وهایشنیه کاری نکردبه وا لو بیندا ناونجیا اتر او امرتان پیکرا وجیب جيبکن والو دعو لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين واتيان اي موسى لخداي خود ببارير وبومان رون بكات ورنك كي جوانا وتي خدا افرميت رنك كي زرتي شجواني ويتما شاكران دل خوشكات. قَالُ لنا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقْرَةَ علينا عَلَيْنَا وَإِنَّا إن شاء اللَّهُ لَمُفْتَدُونَ وتيان اي موسى بپاره ولا خداي خود کبو بيان بكا چيو چون گاية براستي لمن تيكچوا اگر خدا ميلي لی بي بو بي رون بيتاوو قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون خدا ئەفرمێ گایەکە تۆرە و رام نەبووە تا ئەرز هەڵبگێڕێتەوە و جوکە ئاوی کشت و کاڵیش نادا، بێعی و یەک و ڕەنگی وهای پێوە نیەل لە ڕنگگی پێستەکەی جیابێ، وتیان ئا ئێستە ڕاستەکە و بە تەواوی ڕونت کردەوە ئەوە بوو گایەی نزیک بوو سەری والله مخرج ما كنتم تكتمون يا دي اوب كنوا كنفسكن كشتو يكريتان تاون باركرت بكشتني او كسو بو بهراو تمقاليتان خدايش اوي پنهان كرت بو دري خستو اشكراي كرت نضربه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى و يريكم آياته لعلكم تعقلون جاوتمان پيتان پرچه لغشت اوغاية سرتان بريوا بدن لو كجرا زندو عبتو بيتان عليك يكشتو يتي خدا بهيزو ده صلاة بسنور خوي وك امتاق مردوى زندو کردوا لقیامتش ده همو مردوان زندو كاتو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 بيه قمان هندي بردي واهيه چند روباريان ليه هلا قلين. هي وايش هيا لتلت أبيو آوي ليه درشي. هندي كيشيان هن لترسي خدا لبرزيو دين خواري تاروه جن. خداي به وردگار بيه آغان نيه لكردوتان. أَبَ تَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِّن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَّمُونَ آيَا إِوَا بَتَمَي أَوَنْ أَمْنَا كَسَبَدْ خُوَانَ إِمَان بِيَنَا بَدِينُ آيِّنِ إِوَا کجی پیش آمانا کاملا لزنا کنیان کلامی خدايان آبیستو پاشان آو کلامیان لمعنا راسته لا ادب و معناينا راست پاش آوی کلیتیکیش تبون ایشان زنی آو کاری ای کن روايا اما حالی زنا بو اتربت ماي چید ل وَإِذَا لَكُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا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 كان بمسلمانا كان أغن باورمان بوهيكا إياو اللسل حقنو بيغمرتان لتوراة مجدبهات ندراوه بلام كلنا وخيانا كو أبنوه هنديكيان بسر زنجتاوه بمنافقه كان يان أغن او ايو بوشي او قسراستان بمسلمانا كان أغير نوكا تورات داهن درباري صفتان محمد تاب آساني بيكان دليل لسرتان واتبلين يو ببيغمبرايتي محمد أزانن بالام اي شارنوا اخرنا زانن امي اي و ايكن زيانه بو ختانو بي قرزر بربن ا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون اي اونا او نا خدا اجاي هي لو اي شارنوا لو يدري ابرن ومنهم لا يعلمون الكتاب الا اماني وان هم الا يظنون امجو لك انا هي وين هي نخوين دوارنو نازان شتبخوين نوى تابتشن سي تورات تنها باوريا كوتون اوانيق تنها هيو حقيقتي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 جهوارو خموخفد یان شی ویل شی وکانی دوزخ کناوی ویله بو او کسانبه که اوشته حل کراونه بدستی خو انوسنو لپا شنده الن ام نوسرا ولا لاخوا ويا تا نرخی کی کمی دنیای پی پیدا اوانا لو وی دستی انوسی اوانا لو وی کلو رگا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 اگری دوزخ چند روشی هی کم نوی لکسمان نادا ای محمد پیان بلی آخو پیمانتان لخدا ورگرتوا که دیار خدا هرگیز لپیمانی خوی پاشکز نابیتوا یانش تیکتان بدم خدا و حل بستوا خوشتان نای زننو درو ساخته یا بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته فالایک اصحاب النار هم فيها خالدون نخیروانی یا بلکو هر کسی کس بیکاری نابرب کاتو تاواند و گماروی بداتو سوسي خير لكردوي دانبه او جورانوان لآگريدو زغداو حتى حتى تيدا دمين نوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولائك أصحاب الجنة هم فيها خالدون اوانيش باوريانهيو کردوي باشاكن اوان خاوني بهجدنو حتى حتى حتى تيدا امين نوا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 وَذِكْرُ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُرْقُون ک وقتی خوی من لبنان اسرائیل ورگرد بیش ک خدا هیچیتر نپرستنو، لگال باو کدایکت آجک بن، هروها لگال خویشانو هتیوانو هجاران دا آجک بنو، لگال خالق دا قصتان باش و خیر و خوشی و رن پیمان من لی ورگرت نوش زکات بدن، بلام لپاشان کمیکتن نبی هموتن هالگرانو. روتان لو وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون بني إسرائيل يكان يادي أبقى كبيمان من اللي ورقرتن خيني يكتر بنا حق نريجنو يكتر نكجنو یەکتر لە نیشتتیمان و ماڵ و حاڵی خۆیان دەرنەکەن لە پاش ئەوەیش داتان بەوەدان نا کە پێویستە ئەم پەیمانە برنەسەر و خۆتان ئاگاتان لەم کەین و ب نەبووم ئەمهالائتە من وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعذوان وإن, وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم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 وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ باشاً او اخوتان تانا كُشتو كومالكتان لخوتان لمال وحال وولاتي خوياً دارا كردو لو كُشتنو دار كردنا دا پشتي اكتر تانا كردو بهمو تانا وتعوانك تانا كرد كشي اقر اوانا بديلي دستي دوجمن بكوتنايا فيديتان بودانو رزقار تانا كردن لديلي ديار ام دار كردني خلقا لره و شونی خویان کاری که حرام و ناب بکره او چجوره بنیاده میکن؟ ایمانتان بهنده لپیمانه که هیا که لکتاب و پیمان نامکه ان نوسرا و ایمانتان بهنده که ترینیا بو فیدیه و لدیلی رزگار کردنیان حاضرن کچی ببی سوچ و گناه لره و شونی خویان دریانکن یان بکشت یاندن پاداشی اوتان امجوره کاران بکات. هیچ نیه بیج که لره سوایی لجیانی دا بكمان لروجي قيامة جدا سزاي سخت أدرينو باريان سوكناك ليت خدا هرغيز بآغان نير لوي يوأيكن أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون اوانا جيان دنيا ينكريوو لباتي جياني أبدي قيام الدنياين بسند كردوا بسر قيامت دا بويسزاو آزاريان سوكنا كريتو يارمتي نادرين ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وانيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوا أنفسكم مستكبرتم ففريق كذبتم وفريق تقتلون براستي تورات من داب موسى بشويني اوداكم مال لبيغمران من روان كردنو معجزة آيتي جولو رناك من داب عيسى كريم مريم درو دي خوال لسرهمو یان بیت هر وها هیزې غیبمان دا یبهوی جبر ایله وک امین الامان به حرکت پیغمبری روان بکری بو سرتانو یا ساو شریعت به نه بوتان لګل ارزوی نفستانه ریک نکوی ابي خوتن بګوره بزانو کومل لو پیغمبرانه بو کوجنو کومل کی تریشان انکار بکنو بدروز نیان دابنن وقالو قلوبنا غل بلّعَنَهُمُ الله بِكُفرِهِمْ فَقَلِيلٌ مَا يُؤْمِنُونَ. ألين، برام بريتو پردي داخل راوو، برداي بسردا نخير بهوي كافريان وخداي كورن نفريني ليكرودو نو، لبزاي خويدور يخستون توا، أما نзор كميا ان إيمان ديننو، دواي آميش كالي كانت اكون.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 وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين لكات يكدالا سردستي بيهمبردا صلى الله عليه وسلم قرآن يا كبا وريبكت يا بكي اوانبو تصديق يا كرت امان إنكاريان كردو باوريان بينا كرد كشي لوو بيش واتا بيش نازل بوني قرآن نيرراني پيغمبر صلى الله عليه وسلم بمشركة كان يانود اگر خدا دوري ليه كردين وو پيغمبري آخر زمان هات امزالبين بسرتان دا بلام كا پيغمبر نيرر و قرآن نازل كرا خويا بهوي اوو كنار دني ام پيغمبرا لكتي بكيانا باس كرابو ايان زاني دي بله كأم بيغم برهات او ان باش كسبونهو ايمان ين بينهينا لعنه النفرين خداي كورا لكافرانو بي باوران بي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 وللكافرين عذاب مهين شتکی زور خرابو، و کی زور ناله بار بو بختیاری خو یان پفروشټ اوی سپریتی بوله باور پینا کردنو انکار کردنی او قران خدا نردویتی بو پیغمبري آخر زمان سر ان فروشتنا پر لزیانئش او بو حازيان ناکر خوای کورا بفضل خو کتاب نری بو سرکسه کمل او به برزب کاتوا حزرة محمد صلى الله عليه وسلم جابهي أما ملناشرين وقرانوا بوسر حالي خويان بغضب لسر غضب بكمان كافركان سزاو آزارك سرشور كرو بر برأدريان وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا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 كبيان بلين ايمان بيننو باور كن بو قراني خداي كولناردو يبو محمد صلى الله عليه وسلم لولام دالين ايمان دينينو باور كين تنهاب بو توراتي هات وبمن اتر انكار غيلي اوكن كشي قراني بيروس راستو لاي خداو وهاتو باور شي هي بكتيبك اوانو علي الراستا جا اي بيغمبر بيان بليه او اكر راست كن بتوراتكي خوتان هيا ای بو چیلې مې او پیښ پیغمبره فرستاده کانی خدا تعالی کوشش ولکد جاءکم موسی بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون لکاتی خویا موسی هاتهلاتا به پیغمبریو به چن معجزه دی روا کچی هر کنهخته بجی یشتنول لناوتان نما قرچ سامری لخشتی بردنو دستان دایا پرستنی های کلی کیورکی کی قور کرو خوای کورتان لبیر چو یو یو بم کارستم کارن وا اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم طور خذوا ما اتیناکم بقوه واسمعوا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 او تورا تكبو من ناردون چي تياي براستي و إيمان و وري بقرنو فرمان من ببيسنو بيكيو إيمان مكن اوانيش وطيان واتا ايه ويش وطيان بلاي من بلام بجو من نكردي خوشبستي چوبو كاتشوب وناخي دلو درونيانو نيان أتواني وازي لبينن چون كافر بونو وين أزاني خوات شو تلشي أو جواركا وا يا خدا جسمه والعياذ بالله جاب پیان بله. آویه ایمان کتن، امرتن پی اکات. اگر راست بی ایمان تن هبی، شتی کی زور بدون روايا. ما بستی خوای جور آویا. اما نهر لب نرته ایمانیانیا. چونک ایمان بدسرشتيو، این کار کردنی امری خدا پسند نکات. اگر ایمانیان هبوایا، باوریان بپی غم خدا و کتی بی خدا اکردو، سرپیچیان لین اکرد. كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين اگر راستخانوي قيامتو بهاشت هر تنهابو ايو وك ايو علين غير جولك قاوري تناجيت دي تمناي مردن بكن چونك خوتانو اتني هر كمردن ولی تمنوه آبداً بما قدمت ایديهم. والله عليم بالظالمين. بگمان. هرگيز و هرگيز تمنای مردن ناكن. چونکه خوين چاک زانن چنک کردوي بديان کردوو. یاراي اويان نيا برور روي حساب و كتابي روي قيامت پاش مرگ ببنوا. خدای گورا بس تما کرد کان ازانیو آگداشت چیان کردو، بیکمان طولیان لی سینی تو. ول تجدن نهم احرص ناسی علی الذين اشرقوا، يودد أحدهم له يعمر ألف سنة و ما هو من العذاب أي والله بصير بما يعملون. براستی اوجل کان آبینی لهمو کس حريسترن برج ياني دنيا تنانت لكافركانش كشريك با خوادانين. هر کام يکن هزار سال بجي. خو اگر هزار سالش بجي، آو عمر سزاي روي قيامت و توليخ ويرزگاري ناکات. خو اي کورا بيناي لو کرده و كايكن. قل من كان عدو والجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. بوجودك نبله، أركز دوشمني جبرائيل عليه السلام لا يخواي كورة نرخينية، جن كجبريل لفرشتكاني باركاؤه. خدا یک اور و نار دیت بو سردلیتو محمد او قران ایش باوری بو کتبانه های کلای او قران بو اشاره زایه بو شارگی آیینی و ادات به مسلمانان من کان عدوان لله و وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌ لِّلْكَافِرِينَ هرکس <تصفيق> دوشمنی خداو فریشتکانیو و میکائل بے او خدا دوشمنیتی چون که او کسا که وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وما يفكر بها الا الفاسقون <تصفيق> ارستي يماكن ايتيكي اشكرا وديار من بنرديو تنها بتكارانو لريلا دران انكاريانا كنو ايمان ين بينا عهدا نبذوه فريق منهم بل لا يؤمنون <تصفيق> اركاتیه پیمانه ببستن بر یلوان دین پیمانه کتیکد نوی بنسر تو اس ل پیمان بینه زورتری او جوره کسانه هر لبن رد باوریان بخودانیا ولم ما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون كاتل لآيان خدا وبيغنبريك وهادية لآيان وك محمد عيسى كبا وريبك تيبكي أوانهيو براستي أزانيو قدري أجريه کمو للواني وختي خوئل لاين خدا وختي بيان دراوته کتيبه کي خدا فرئ ادن لاو پش اخنو ب کيوري او ايتياتي ناجولنوا وكبلي هيچي نزاني بيو هر کتيبيشين نديبه وتتبعوا ما تتلو الشيطن وعلى ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن السياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت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 احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق ولا ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون وانا أو سرراي اوي كتابي خدايان خستلاو باقويا نكرد كوتيشنا شوين اوي شيطان كان لسردمي سليمان بيغمّر داد ديان خوين دوا سليمان كافر نبو بلام شيطان كان كافر بون جادويا فيري خلقه كرد هروها دواي اوجو رجاد واقوتن كان الرابو بوتو فريشت اللبابل كنابيان هاروتو ماروت بو بوتاقي كرد نوي خلق خدا ناردبوني وهو دوانش، جادوياً فيري کس نا اكرتا پيان نوتنایا، اما فيتنين جادو مبنو خودان کافر مكن. جا خلقی لوانو فيري جادوی وها ابون، فياو جنيان ليكتر اكردو، نا کوكيان اخستانيوانيانوا كا پيكوان نيان كرايا. اما نا با ازن خدا نبوايا نيان اتواني زیان با کس بگينن. هر وها اشتي وها فرابون، كسو دي نبوا بوانو زياني پيه اما نا زور باشیش اینزانی اوی فیری او جادوگری گریه ببیو لزیانی خلکا بکاری بینه لپاش روشا لخیر بی بشو لروجی قیامت دا هیچ پاداشتی کی چاکی دست نکبی لراستی دا اگر بخویان بزانن اوی اوان خویانیان پیفراشت شتیکی زور بدو خراب بو. ولو انهم آمنو واتقو لمتوبتم من عند الله خیر لو كانوا يعلمون اگر اوان ايمانيان بيهنا يا ولخواب ترسانايا بو كود كپادا خير للي خدا و چاكترا لو دنيا يا كدستيان كبي اگر اميان بزاني ايا وها يا ناگرت <سؤال> يا ايها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم أي مسلماننا كقسل لقل بغمبر اكن في ملن راعيناو في انظرنا ام درستيا يك معنايا هي و بكو لسرخوم متابعمان بكا تا اوي بمن تيب ابغينو لي حالي ببين بلا مچول ک کان لقل بیا غم بر جنيو دانو ناتورنان لبيغمبر غم خدا منعي مسلمانانی کرد لبکاره نانی و شی راعینا هروها گل امری خداو ارشادی بيغمبر غم بر بگرنو تل نیابن ک کافران سخت ادین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 خوش نیه للاین خدا و خیر و برکت تان بو بیت. خدا به مهربانی خوی ایوی بطایبتی خیر برژین بسر او کس دا کخوشی ایوی اوان چکارن به رای گورا لای خدای مزنا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير أو آيتي لفظ معناي ييك ولا بين يا ييكن بتنه يعني لبيري خلكي برينوا او تشاكتر لو آيته لو حكمي لي ورغيري يا وك اولج جديداتان اينا زاني خدا بسر هموشت 13 تو انايا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أي أن ملك اسمان وأرض هي خداي بو ايوا بيج كلا خدا سرپرشتي كري يعني يارمتي درينيا أم تريدون أن تَسْأَلُوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بِالْإِيمَانِ فقد ضَلَّ سواء السبيل. يا أخو أتاني إيه وإيش دعوى؟ أو إيش لبيغمبري خو كبني اسرائيل لمو بيرج دعوان لموسى؟ مكن نبن. هركس ايمان بگو ريتو بكفر او ريكاي راستی ون کرده. وذاك فيهم من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. قل لأهل الكتاب، باش أوي راستيان بدر كود لحسودي وبخيل خياني، بدني عزيان زوريان بيخوش إيه ولا سر أم أيني إسلاما نمنو بكرانه وبكفره بدينى إيه ولايان كرانه تحوشيان ليبكن. تا امر خدا دی، یان بری کوت یان بجنگ. خدا، بسرهموش تقداد د صلاتی هیو توانایا. و اقیم الصلاة و آت الزکاه و ما تقدم ل انفسکم من خیر تجدوه علی الله. ان الله بما تعملون بصير نجکانتن باش بچبنو زکات بدن به مستحقان هر خیر و چاک یک امر او بیکنو پیش مردنی خوتانی پخن روزی خو اله خدای ګوره بی کمی او بزیاده ودستانه کوي تاوا خدا بینه او اگای لهمو کردارتا وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ كتاب يکان لين جولكو غاور نبي کس ناچه تبهشت اما آرزو خيالاتی پروپوچی اوانا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 پال کو که سیر روب کا تقاپی خدا او خوی بدات دست خدا او کردوی شچاک به او پدشت شایسته لای خدا یو همجوره کسان ل پاشه روزا و تل روزی قیامت دا نترسیان ہے او نخم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 والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون <تصفيق> <تصفيق> جواكان ألين غاور لسر آييني الراصدنين كانش ألين جواكان لسر آييني الراسنين. كاتشي كتابيش أخيوان نوا نزاناكاني بيش أمانيش هرهمان همان كرت جا خدا لروشي قيامت دا حكم أكالا نيوانيانا لها رشتيك دا اختلاف ينها بيتياجاو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 ولهم في الاخره عذاب عظيم. كيس نمكار لو كسير ريقاي <تصفيق> مزقوتكاني خدا اقريو نايله نابي خدا تياب بريو عبادتي تيابو بكريو هول ادا كاوليان بكات اوانا ابوايا بلا خدا ترسانو خشوع ونبوايا ناچو نايتناو او مزقوتاناوا ناقجر اتي اوان هبه كاوليان بكانو ريقال لعبادت بقرن تيابنا هابي شرمي اكن توليان لدنيا رسوائيو لروجي قيامتي جدا سزاي قورو سختشيجن ولله المشرق والمغرب فأينما تولو فتم وجه الله إن الله واسع عليم خرهلاتو خرنشين همو ملكي خدايو بو هرشوينك روتان ورچرخينن لَبِيدَا نِشانې ذاتی پروردگار هيا به يان شونې چون كه هي خدا فراوانو به همو لا يكدا اگاتو اگاي له موشت يكتان عزير خدايو، جاور آلن، عيسى کری خدايو، مشتکان آلن، فریشکان کچی خدان، نخیروانيا، بالکو خدا آفرین دیهمو آوشتان يا کل ارز و آسمان دان، و عيسى و عیساه شوا، همو آو كون كائنات ملكچی آونو لجیر د صلات و خواست آودان، جاشت آوا محتاج ملكچه تشيلك <تسجيل> الخالق كويا كاتاوا اولاد ابي هاو جنسي باوكبي بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون خدا, <خدا> اسماء ارزيداهن وودروستي كردون خدا بودروس كردن دا نامينو هركاتي بيبي ببي وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قَرْبَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ مشركة نزان اکان يان كتاب يخوب نزان كردو كان الين بو خدا قسمان لغالناكا وك لغال ملايكي اکات بو دليل بلغمان بو نايت راست رازت قوييت بكات نتاو اکاني بيش امانيش هر وقت امان قسيانا كردو ايانوت بو خواب ااشكرا قسمان لغالناكات بو خواني شي پرل خواردمني مان بنا و اما نو اوان طليان وكياكو يك جورعنادو سركشيان هيو چورن يمگلي ايتو نيشانه مان رون كردو توو در و بو اواني بتواي حقيقتو راستي دا گرين ان ارسلناك بالحق بشي و ولا تسالوا عن اصحاب الجحيم يمتمان براستي روانا كردوك مجددرو ترسينبي اتركتونا ميراستي الراستي گياند كس حقيني بسرتو توبر پرسيار نيد لدوزخ يكانو سزايان بوتو كترسان دنت بجوان نكرديد ولن ترضى عن كاليهود وللنصارى حتى تتبع ملتهم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 كَتَن ه هدايتي خوا هدايته اينو ملت او يا او پسنديكات بکات. گمان اگر بكويته دواي ارزوي اوان پاش امزان ياري يقينك ل الله خدا او بوده خدا نصر پرشتي تكاتو نيرمتي تدات الذين اتيناهم الكتاب يتلونوه حق تلاوته اولئك يؤمنون به وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ او كتابياني كتاب, كتاب ماان بيداونو بجواني اي خوانناوو لفظة كينا قورنو لماعنا كي وردبناوا اوانا براستي باوريان بيهيا نك اواني اي قورن بيكو ماان اواني باوريان بينيو اي قورن اوانا زيان بارنو نا هميدي الدنيا و يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أي بني إسرائيل يكان بير لو نعمتان ابكنوا كوقتي خوي كرد مخلاتتان بير لو بكنوا كتون كورم كردنو مدان بسر أهل جهاني سر دمي دا واتقو يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ينصرون لغل ياتكر نوى خوشتان بپارزن لسزاو آزاري او روش سختي نفسي بكاري نفسي في تکابو کردن فریائی ناکویو کافرانو خدا نپرستان یارمتی نادرین و ایذ ابتلا ایبراهیم ربه بكلمات فأتمهن قال انی جاعلوک للناس اماما قال و من قال لا ينان و عهد الظالمين. يا دياب كنوا كه چون خداي كوره ابراهيم تاقي كرده وو، چن امر النهي كي پراگي اندو، اويش جبجيه كردن، با باختي ود باچي بهت برستي، بنمرودي ود، خداي تو كسي ك خور ل خوره لات ودهينه، هروها پي ود، با كمني اگر ل آجري شه بمسوتي ني، كاماني هموط ووكرد، انجا خدا فرموي. ادکم بپیش شوایی باختورانی جهانی خود. ابراهیمیش عرضی برگای خدا کردو تی ل خدا فرموی پیمانی من استمکران ناگر تواب. و اذ جعلنا البيت مثابة للناس و آمنوا و التخذو من مقام ابراهیم مصلّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِرْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَنْ طَحِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ يَا دي اوب کنوا كخانوی كعبهی پیروزمان کرد مالبندوج حسانوی زیارت کران بو هرکس روی تيب کات هر وها کرد مان شونه کی پیروزی وها کزیارت کردنی هوی پاداشت بيو کرد مانه شونی امنو آسیشو هر کس لیوی به امینه لوی دستریجی بکریته سرو او بردی شنپی ابراهیمی لسره یان او شونه کبردکی تیایو ابراهیم لسری را وستا وو بانکی خلقی کردو بو حج یان هموی حرم بکنه شون نیوجی خوتانو خدا پرستیتیا بکن یادی او وخت بکنه و کبه ابراهیم و اسماعیل مانود خانوی من کعبه پیروس پاک بکنه و بو اوانی بدوریه سورینو بو اواني لوي امن نوا بو خدا پرستيو بو اواني لركوع وسجدان بو خدای كورا وا ان قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منه بالله واليوم الاخر قال ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إِلَى عذاب النار وبئس المصير. يا ديوكاتب كنوا كإبراهيم دعاء كردوتي خدايا أم شينب كبشارك جوارش روزي خلك كيبدا أوانيان هي بخداو بروج قيامة. خدا فرموی تنانت کافرکانش هر دلخوش کم بو ما ویهی کم کبریتی دنیا جانا چاریان کم بو سزای دوزخ بگمان دوزخ مأوایی کنا هم وارا و اذ يرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم یادی او کاتب کناوا ک وختی خوئی ابراهیم و اسماعیل بنا خی کعبه ان بر ابراهیم کردو اسماعیل بردو شتو مکی دای دستو لقل گل برسکرنوی بنا کیدا ل خدا اپارانه و دیانوت خدا یا بنواز کارمان لقبول بفرمو بګمان هرتنها توئی همو دنګ بی سیو هر توئی بهمو شت زانی ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريةنا أمّة مسلمة لك وأرنا مناسكنا واتوب علينا واتوب علينا إنك أن تتواب الرحيم خداعا ومن لبك جردك شيء تبينه بأورمان لبراو نویش من کامل دروس بکا گردن کچی توبنو باوریان پیت هبیو. روشوینی چونیتی بندهیو خدا پرستیش من پیشان بدو. توبو لگوناه پشی من بونو من لقبول بکا. هر توی زور توب لبنده کانی خود قبول کهی تو. هر توی بزی بی پایاند دیتو پیاندا. رَبَّنَا وبعث فيهم رَسُولًا منهم يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خدايا، هَرل خويان بيغمبري شان ایا تکانی توب خيونت و بسری انداو قران یان فیر بکاتو زان یاریو پیشان بدا کبگن کمالو له اوره خدا دانان او گناه پاشن بکاتوه هر توي ده صلات داري شو هاي کس دستي نیا به چیت چيت بيو ايكيت چا كشي يكيت شاني باسا او بيغمبري لنوي ابراهيم و اسماعيل بي پيكوا تنها حضرت محمد كوابو وَمَن يشرح قرانا ومن إِبْرَاهِيمَ عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين او كيبي لاينو ريو ابراهيم لابدا كسينبيك خوي بين ركاتو بسوكي خوي یم ابراهیم ل دنیا دا هلب جرت و پیغمبری او ل روز قیامتش دا ل زم ری پیاوت شکانه اترچون لری اولادن. اذ قال له رب او اسلم قال اسلمت لرب العالمين العالم. او کات خدا فرمی ب ابراهیم ملك خداو و خدا او ل اویشوتی ملکەچ و البوم بووم بۆ خدا و همو هەموو جیهانەکان دنیا و قیامت. و الصاب إابهیم ووبنیه و يعق ويا بنية الله فو فلب مدين فلا فەل تموتونَّ إلا وَأَننتم مسلمون براهیم و ييعقوب قڕزاشی هەر بەمە و سیتیان کرد بۆ خدا ام ايني بو يوا خلب جاردوا اگتن ليبو لكي سي مدنو لسر غير ايني اسلام ممرن ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد الهك قالوا نعبد إلىك وإلها آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهم واحدا ونحن له مسلمون يو الذي نبُنوا آجتا لينبُو كلكاتي سر مرجع قوب قسيلك القركان كردو وصيتي بكردن اترشونا لين يعقوب يهودي بواء يعقوب وتي بيان كمن مردم يا وشية وتيان خداي توبة وبا بيرت إبراهيم وإسماعيل وإسحاق كخداي كتاب وتنيا وبيشريكه يا مملكة أبين أو أبارستين؟ بمجور خدا ريق سيكردو تجولك كان؟ لواني شق سكلج المسلمين به وتأ أي مسلمان كان؟ يا وخطا لبين نبونه كينو بينتان للرجال أو وحي وزانيوا كبو بيغمبر هاتوا؟ صلى الله عليه وسلم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أو أنا أمة بون رابردن كسب خير خوين بخوين أو إيوائش كسب خير ختان بختانا كس لبشي كس ناباتو كس حقي بسر كس ونيو او بتاواني اوان تاوان بار ناكرين وقت بچا كيشيان باداشتان نادريتوا وقالو كونو هودا او نصارا تهتدو قل بالملت ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين جولكا كان بخلق ورن بابن جولكا تاریگای راست بگرنو بجن حق. جاور کانیش و تیان بخالک. ورن ببنا جاور تاریگای راست بگرنو بجن حق. تویش ای پی من پی آن نخير نخیر. یه مدوا ای ملت و آینه ابراهیم کوین کاریگای راستی گرتبو لرگای چوت لای دابو. به جمآن ابراهیم هاو ریبو خدا بریار نآد. تا کوتني ای وك وق اونا کبدم خودان بپیری ابراهیم دانن که چی شریکتان با خدا قرار دعوا. قول آمینا بالله و ما اُنزل الينا و ما اُنزل إلى ابراهيم و وإسحاق و والأسباط والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبئون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أي مسلمان كان بلين يما مئمان من هنا وبخداو بوا كتاباني نازل كراون تخوارب إبراهيمو. لە او ئەوەوە گەیشتون بە ئیساعیل و ئیسحاق و یاعقوب و کوڕ و کڕزاکانی ئیمانمان هەیە بەوەی بۆ موسا هاتووە و بەوەی بۆ عیسا هاتووە ئیمانمان هەیە بەو کتێب و صحیفاانەی لای خودداو بۆ پێغەمران هاتوون جیاووازی ناکەین لە نێوانیانە و ئیمانمان بە فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيهم الله وهو السميع العليم جاء قرأ اهل الكتاب يشهدون هنا بخدا بوشي وكا ايمان ثاني هنا وا و اکونه سری راست خو اگر رویان ورچر خان دو پشتیان حلق کرد لم ایمانی نانه، هو بیگمان، اکونه عنادو سرپیچی لکال خدا دا؟ ایتر خدا چاریانه کالباتیه و خدا زورش نوا و زانایو، ازانیه بدال صوزیو بکرده وتنو پداشتن الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون إما <سؤال> خدا خستينيا سر راستو تدليلي بيشان دابينو تلو داروني باكر دوينة توا. باله إما أواجه خدَى رنگي كردوينة دياري كردوين. كي لا جوان تر هدايته دا. كأعين لآعين أو پاكترا إما هر أو أبرزتينو. تنها ملكة ابين قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أي كان بول إي شكاري خدا دا مجادل ما لقلكنو ألين بيغمبر هر لئيم أبيو أجرتو بيغمبر بيطايا لئيم أبيو خدا خدای یمو ایو تنها هی نتویکنیا هی همو جهانو ارزوی خویتی روی رحمتی بکاته هر کس یکو بکاته پیغمبر یما کردوی خو مان بو خو مانو یوش خوتن بو خوتانه یما تنها خدا پرستینو عبادت بو او اکین ام تقولون ان 111. إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عن تعملون يا خولين إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، <تصفيق> يعقوب، كرزاكاني، جولكب، يا غاور سوري شزان كتورات وإنجيل قليباش إبراهيم نازل كراولو موسى وعيساش زور باش أوبونة غمبر أي محمد بيانبلي آي إيوال خدا باش درزانن بيقماننا دقسي راسبكن آوانه نجول کبون نجاور، ای او آوراستیانم ما شارنا وکلکتی بکانتان باسکراون وک آویک ابراهیم حنیفی بوا. هروها وصفی پیغمبي آخر زمان کمودی عنده او بهات نی. کیلوستم کارت را، کشایتی راستی نداد و بیشاری تو. آویلای خدا و پیشانی دراوا سرنوگمی بکات. بیگمان خدا سانای او، بیآگان نیالویی آوایکن. تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أوانا أمتي ابون رابوردن كاس بخير خوين بو خوينو يوش كاس بخير خوتان بو خوتانو كسل لبشي كاس ناباتو كاس حقي بسر كاس ونيا يُوبَر بارسيار نين لكردوي اوانو بتاواني اوان تاوان بار ناكرين هرواك بچاكيشيان پاداش نادري نوا سيقول السفهاء من الناس ما ولهم من قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بني من فامكان، كان أواني إنكاري كوريني قبل أكن لجولكو منافق مشرك كان الينبو مسلمان كان ريان لو قبل ورشرخان كأوسار رويا ريان وات بيت المقدس أي محمد بيان بلي خرهلات وخرنشين هردوه خدان خدا هركسك إرادي للسرير جاي الراس تبيشان أداو إخات سري وفي حكمة خوي جارك عبائك تقبلو جار بيت المقدس. وكذلك جعلناكم أممًا وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كن انت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عتبا وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بن الناس لرؤوف رحيم اي مسلمانينا هر وگ هدايت ماندن بوريگاي راست وهايش كردمانن باممتي كي ميان روي چا كرداري دات پرور كبه ورد بو نه ولا قران چيفكرين لبلقه اشكرا كاني خدا بزانن خوي گورا ظلمي له امته پيشوكان نه كردوو بخيل نه بولقليانا بلكو پيغمبراني ناردو تسر يانو ري بل امه امتنا خويا دوای اي ارزوي نفس كتبونو كان ندا بو قسي بيغمر كانيان بالي يوي كردوته امتكي اوهايي تالروج قيامه داب بن شايت لسر او امتناو بيغمبري شوات محمد صلى الله عليه وسلم ليدا ببيت الشايت لسر راستي شايت يكتان بو وقتي خو الكعبه مان كرد قبلتان يعني بو كچونه مدينه قبلمان كوري ببيت المقدس تابزنین کی دوای پیغمبر اکبر او بجوی اکاتو کی سرپیچی اکاتو لی پاشگذبی تو آمده و تا قما لناو خلق دل لیک جاب کینوا اگر نا خدا آرزه خویتی که اکات قبلا ام قرنو قران کاریا لسر لسرشانی خلقو تنها لی آوانسهلو آسانه ک خدا رجای راستی پیشان دانو لسر ایمان با خداو با حکم کانی خدا آمننو نا قرن خدا إيمان ونواج وعبادتي كالزاياناكات كأواني وقت خوي رول بيت المقدس نواجيان كردوو كأواني يستبجوي بيغمبر أكن ورول كعب النواجكا خدا لقل همو خلق ببزيو مهربانا قد نرى تقلب ويهك في السماء فلنولينك فهلة ترضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَقْرَةً وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ من ربهم وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ يَمَبَ <تصفيق> رَاسْتِ روت الاسمانو 차و차우토 نزاء كيتو بتماي اويت واحد بوبيتو كعبهي قبليبو بابيرت بكريتو بقبلتان او ايمش روت برو مسجد حرام كعبه ورا شرخين كواتا لمسه تو <تصفيق> ايت روي خوت برو مسجد الحرام لمكة هلسورينا اما نكتنها لشاري مدينة، وا بل كل يبون لكاتي نيوش كردندا روتان بلولاي مسجد الحرام مكة ورچرخيانن اواني توراتيان بيدراوا زور باش ازانن ام ورچرخاني ايو يبولاي كعبي بيروزو كوريني قبلية لبيت المقدسة وبو كعبا حقا چونك امل توراتا نسراوا خوا غافلنيا لو كردواني ايو ايانكن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 بعد ما جاءك من العلم إنك إذا من الظالمين أجر هرشي آيات خدايا بيهيني بو أهل <سؤال> كتاب شوني قبلكتنا كونو ريتناكن أوان خوان لنا وخوانا روناكنا قبل يكتر غاور كان جولك كان رؤاكن أكنا السخرة لبيت المقدسو تويش هر رناكي روناكي تقبلي أوان أجر زانينو اش قوي واحد بهات رود كرد قبلي اوان أو الذين الكتاب يعرفونه كما يعرفون ارناهم وإن فريق منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون سنا كان كتاب اوانی تورات مان پیدان پیغمبري آخر زمان محمد باش اناسن وک چون کرکان خو یاندناسن راستی کومل لوانه حقو راستی دشار نوو زور چاکیش دزانن زانن حقا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين راستی اویا ک ثابت بوله خدا اویا اویا ک تول لسری نک اوان لسری كأميتو ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير هر أمتي قبله كيها يان مسلمان كان هريك للايك والروء كان قبله لابده كردني خير وشاكو رول قبله كردنا بيجبر كيبكن لهر كيبنو هر تشون بن خدا جانتان أكيشيو لروج قيامتنا كوتانا كاتوا خدا تستيبسر هموش تكدا أرواو أتواني بيكا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون لها رشوينك ودرشو يدبو سفر لنيوش كردن دا روبكر مسجد الحرام رو كرنا مسجد الحرام شتيكي حقا لاي خداويا خدا, خدا بآغاني لكردارتان ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم فلا تخشوهم واخشوني ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون لهر شوینه کودر چوی تلکاتین یوشکردن دا روب کړه مسجد الحرام لهر کیوبون تلکاتین یوشکردن دا روتان برو مسجد الحرام ور چرخنن تا اقصی جولا کببرن کلمو پیج دی انوت لتوراتی امدان نو سرا ومحمد لن یجدا رؤاکه کعبه کچی استلکل ایمر رؤاکه بیت المقدس اتر گوم مدنه قصی استم کارکان که همیشه سرکشی اکنو لروتا اوستن لو ترسنو تا عناو تشري اوان كارتان تياناكات لمن بترسنو بيجو يمكنو چين بيوتن جبجيبكن اما بي نعمتي تواوتن بدمه چلا مسالي قبلداو چلا قيامتو روجي سزادا لمن بترسن بالكوريقاي راز بگرنو بباداشتي شاكي خوتن بگن